طب بطل من ورا مني بطل طول عن نفداري ده اخره يلعب بعينك عين احنا عينا دعمل بتحلم بالفروض حصريه على ملك ما لنا ضيع لك مني انا زعلان عليكم من قلبي حاسس بكثرة ربي بي سخليكم نفسي جنبي بس خلاص خلص المعلوم ما هو ده اللي كان بيجمعكوا وملعونها ما بتسحركوش جبت فلوس بعرفكوا يعني وجودكم ملوش هموت هموت انا مش قادر علشان عاملني نتكافر كل الحج عندك بتعافر علشان تجيب ركب يا نفاح على طول محلية بتطبق والتحردك نجد مستهد بطل بقى ما تبقاش اخبار مازلت رجلتك لفرده يا صباح بلاش تجال وين بقى وهده تعمل لفرده تاخده مش جاي معك طلبك ولا ويدور ما بيننا يا خسم لقاء بس انا عارفك هالهوله فالح وشاطر في الاوله يا ابو ابن العسوله مابكدش ادني ليه يا بغلا انا اعلى منك بمراحل يعني مفيش بينا دعامه اكد لي بس انك راجل اسنان شكك انك كنت بتقول واخرك عالطايز ما خدت قال Sasakop kundi na usluy ka lima ng bilyun, dawa kaini sa dunia de kubilin, dakuin ang وقال في ادهري ايه دعني وانا بقى بس انا قوت الاسم انت عمل بتحلم بالفريو عارفك كمان حكك على دو ويا كلب انا بقولك فاكيو وطلق كزومي هديه هدفك يا جربع تتطير عليك تفكولك تتنطر بيرك بينجح بتعايا دا عندك ده اسمه الامانية بطل طول من ورا مني بطل طول عني فضاني بطل يا امي تتعلم شوفش منك مرجالة قلبك ده بلغلت مالة وصلت أسوأ من الحالة إن الباقي جلدون بناده وشوح <تصفيق> لكل <تصفيق> المكلة لما كوبك كله مكتوطه يمكن ما يكون بعوطه ان انت عايز البنكاب من غير ما اكمل الرحله اللي تعمل في واتبشات و اللي فات قدرته خارج حساباتي كملت دنيتي عمال بضيع اوقاتي على اي حاجه ما بتفيد شيء ما بفرحش مخنوق ودايما متعكن وخلص تعبت واتجنني لا نفسي من دنياك يا مش كان وخص مهطر وياك